بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد يقب جلاله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير انبياه محمد بن عبد الله عليه أفضل وصلاة السليم أما بعد حياكم الله وبياكم وبركونه صلى الله سبحانه وتعالى بزغنوا إياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل حجة لنا لا علينا أيوم أن أوقعه إنه ولي ذلك والقدره يقول المولف رحمه الله تعالى وهو شهر إسلام محمد بدهاب دهاب رحمه الله رحمة واسعة في, في رسالته الأصول الثلاثة يقول فيها الإيمان المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه وأدناها إيماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان وأركانهم ستة في قول المولف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية أي المرتبة الثانية من من مراتب الإسلام المرات بالدين وهو الإسلام والإيمان والحسان وأوسع دارة في هذه في هذا المرات هي دارة هي داة الإسلام هي دارة الإسلام ضيق منها هي دارة الإيمان وأأكثر أضيق من ذلك كل أكثر عظيق من من كلما أي من الإسلام والإمان هو دارة هو دارة الحسان أي مباركون أ دايرة السلام ي تكون في العمال الظاهرة تكون في العمال الظاهرة كالصلاة والحج والذكاة إلى غير ذلك ونرى الانسان يقوم بهذا العمال ونجزم به أنه أنه مأمن فالمسلم يقوم بذلك والمنافق الذي اظهر الايمان وأبطل الكفر يقوم يقوم كذلك بهذا يقوم كذلك بهذا وكذلك بارك الله فيكم ومعا اليمان لا يدخل فيه إلا لا يدخل فيه إلا لا يدخل فيه إلا إلا المؤمنين فحسب إلا المؤمنين فحسب هو المسلمين لأن الإيمان هي تبني, أو تبنى على الأعمال القلبية تبنى على الأعمال القلبية كالإيمان بالله سبحانه وتعالى وينجزم أيهاة حبه أن نرى رجل يسلي فلنقول هذا مؤمنا بالله لا نجزم بهذا فقد, فقد يكون هذا الذي يسلي هو منافق فقد يكون هذا الذي يسلي هو منافق قد أظهر الإيمان قد ظهر الاسلام وابطن وابطن الكفر يقول المؤلف رحمه الله تعالى الايمان المرتبه الثانيه الإيمان الايمان هو الحب لغة الايمان لغه هو الحب هو هو التصديق هو التصديق لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سوره يوسف على على لسنتي يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ولو كنا صادقين وقال علما في تعريف الايمان هو هو التصديق هو هو التصديق والاستجابه هو التصديق وهو التصديق والاستجابه ثم يق... ثم قال, الم... قال الم... هذا تعريفه لغة هذا تعريفه لغته واما تعريفه اصطلاحا هو اقرار بالقلب وتصديق باللسان هو اقرار بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى اتفقت صحابه والتابعون ومن بعدهم علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان وهذا بارك الله فيكم في التفريق بين أصول الإيمان وفروعة في أصول الإيمان وفروعة فأصول الإيمان ستة معروفة ألا وهو؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وشر هذا يقع واضحا بينا وأما فروع الإيمان هو يقع في جميع في جميع الأعمال والدليل ذلك قول الله عز وجل وما كان الله المضيع ايمانكم ولا لا وما كان الله ليضيع ايمانكم قالوا على رحمة رحم الله تعالى في هذه الايه ان قالوا على ما رحم في هذه أنها أنها أنها نزلت بعدما تحولت القبلة من القدس إلى مكة المكرمة من الشمال المدينة إلى جنوبها وسال الصحابة عن طاعاتهم وعن صلواتهم أهل تقبلها الله سبحانه وتعالى أم كانت هباء منثورة فأنزل, فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل قوله وما كان الله يضيع إيمانكم وفي تعريف الإيمان هو تعليم لما أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأما الدليل على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص وليس هو جلة واحدة وتركيبة واحدة إنما هو تراكميا قد يتفرق وقد يزيد وقد ينقص هو قوله عز وجل هو الذي أنزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا معه مع ايمانهم قال الله سبحانه انا ويزداد الذين امنوا ايمانا وقول الله سبحانه وتعالى الذين قال له الذين الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن أي تام من أي اي تام من ولا يسرق السارق وحين يسرق وهو وهو مؤمن يقول الله عز وجل ايضا واذا تليت عليهم اياته زادتهم زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا وكذلك ايضا من السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء ما رايت للب للب من ناقصات عقل ودين اذهب لللب للرب الرجل الجازم من احدكن من ثم يقول المؤثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع و وهو بضع وسبعون شعبة واما في قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو بضع وسبعون عليه من حديث من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبة. وفي لفظ عند البخاري بضع و60 شعبة قلنا قول لا اله الا الله فافضل قول الله وفي لفظ قول لا إلا الله ونهي ما يضر عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان شعبة من الايمان وهذا الحديث ومن وهذا الحديث راويه هو ابو هريره رضي الله عنهم وارضاه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بضع والبضع هي الحبه هو من ثلاثه إلى هو من ثلاثه الى التسعه فلما يقول انسان أنا عمري بضع و20 عاما أو لدي من المال بضع وعشرون أو بضع وتسعون وتسع ريالا يدخل بارك الله فيكم البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة ما بين الثلاثة إلى التسعة فأعلاها قول لا إله إلا الله وراء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة وفي رواية صدقا دخل الجنة وفي رواية من قال لا إله إلا الله غير شاك It takes وفي رواية من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها او مستيقنا دخل الجنة وهذا بارك الله فيكم في اعلى في أعلى مراتب الإيمان وأعلاها وأفضلها هو قول لا إله إلا الله وليس المقصود أي من هو القول في اللسان دون صدق قل أين تعرف الإيمان لما عرفنا قلنا هو اقرار بالقلب وتصديق باللسان لما ياتي انسان لما ياتي الكافر وينطق لا اله الا الله ولم يؤمن بها فلا ينفعه قوله حي فلا ينفعه حينها قوله هذا بل لابد أن يؤمن ذلك ايمانا جازما وان يقول لا اله الا الله وقد وقر في قلبه وقد وقر في قلبه ذاك وقد وقر في قلبه ذاك وهذا قول اين وهذا قول باللسان ثم قال ابن سلم وادناها إماطة عن الطريق وادناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل وهذا هو هذا فعل وليس بقول هذا فعل مبارك وليس بقول ذلك لنرجع التعريف ما هو تعريف الايمان هو يقرار بالقلب وقول وتصديق باللسان وعمل بالجوارح ذكرت بالقول وعم بالجوارح له ايمات اذ عن الطلاق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبه من الايمان والحياء هي صفة انفعاليه هي صفه انفعاليه تحدث عند الخجل تحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءه هو صفة انفعاليه هو الحياء هو صفة انفعاليه تحدث عند الخجل تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المرؤة. ما يخالف المروءه ما يخالف المروءه ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى واركانه سته أي سته اي اركان الايمان اي اركان الايمان وستة هو عدد والمعدود قد سبق العدد ومعدوده هو أركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا نص ذكره هذه الأركان إنما كان, من حديث جبريل إنما كان من حديث جبريل أتى به المؤلف رحمه الله عز وجل رحمة واسعة قال أن تؤمن بالله الإيمان بالله والحبة تضمن أربعة تضمن أربعة أركان أو أربعة أمور أو أربعة جوانب أو أربعة طرق وقد قلت سابقا أنه لا يلزم على طالب العلمين أن يحفظ مما أقوله بل عليه أن يفهم مما أقوله وليعبر حينها ما شاء من ما شاء من التعبير وأما الأربعة هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى هذا الإيمان بالله تضمن أربعة أمور الأمر الأول بوجود الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله توحيد الربوبية الثاني الثالث توحيد الألوهية والرابع توحيد الأسماء توحيد الأسماء والصفات أما توحيد أيها المباركون توحيد أما وجود الله سبحانه وتعالى فلا يمكن معرفة ذلك إلا بأربعة, إلا بأربعة أمور فطرة عقل حس شرع فطرة عقل فطره عقل حس شر اما الفطره دليل قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد, يولد على الفطره فابواههم ودانا أو ينصرانه أو او يمجسانه او يمجسانه واما دليل الفطر واما دليل العقل فان الانسان اذا راى السماء بلا فاذا الانسان, فإذا الإنسان بلا فطور وراء البحاره واعماقها وراى وراء الجبال ونصبها واتادها وراء اعظم خلق, خلق, خلق الله الإنسان وقر في ذلبه أن لم يكن هذا وليده صدفه وتصادما كونيا فحسب بل ان هو يدل على اتقان خلق الله سبحانه وتعالى اتقان خلق الله سبحانه وتعالى وانه لا بد من موجد لا بد من وجود هذه الاشياء من من موجدها من موجدها فهذه الاشياء لم تحدث هكذا صدفه بل ان هناك من أوجدها وهو وهو الله وهو الله سبحانه وتعالى وهو وهذا هو وهذا هو الدليل الثاني وهذا هو الدليل الثاني على وهذا الثاني على الدليل الثاني على وجود الله سبحانه وتعالى وجود الله سبحانه وتعالى في صوت بارك الله فيكم في صوت الله فيكم في صوت بارك فيكم. وهذا بارك الله فيكم هو الدليل الثاني على وجود الله سبحانه وتعالى وهو دليل عقلي وهو دليل عقلي وبي... و... وان هذا الأمور لم تكن موجوده وان هذا الامور لم تكن موجوده مصادفة هذا لم تكن موجوده مصادفه بوجودها يدل على ان هناك موجودا يدل على... هناك موجود لها وهذا الدليل الثاني ولا حبه دليل عقلي واما الدليل الثالث دليل شرعي فالكتب السماوية كلها تحمل أن الله سبحانه وتعالى على وجود الله سبحانه وتعالى فالد في الكتب السماويه كلها تدل على وجود الله سبحانه على وجود الله سبحانه وتعالى وهذا دليل شرعي هذا دليل شرعي اما الدليل الرابع دليل الحس هو ما نجده من غوث الداعين واجابه السائلين واجابه الداعين والسائلين وذلك يقول الله سبحانه وتعالى نوحا إذ, اذ نادى من قبله فاستجبنا له وقول عزلتستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقول الله سبحانه وتعالى كافايا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربا نداء خفيا ايات وكذلك في سوره مريم في اكثر من في سوره مريم وغير ذلك وكذلك في من ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا على قريش اللهم ينتهي لك هذه العصابة لا يعبد من دونك شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وهذه كله يدل أيها الحبة على, على وجود الله سبحانه وتعالى وهذا يا مباركو هو هو ها هذه الادلة على وجود الله سبحانه وتعالى وهذه الادلة على وجود الله وهي أربع فطر معقل وحس وشرع فطر وعقل وحس وشرع لوجود الله سبحانه وتعالى الامر الثاني بارك الله فيكم الايمان بربوبيته الايمان بربوبيته فلما نقول ايمان بالله فلابد يتضمن هذا الامر اربع امور وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته ولهيته واسماؤه وصفاته لما تكلمنا عن وجود الله سبحانه وتعالى وذكرنا ادله وهي أربعة استطدقنا بعد ذلك مما تضمنهم الايمان بالله وهو probabiyyat الله subhanahu wa ta'ala yaqul Allahu azza wa jalla sabbih bismi rabbika al-a'la wa yaqul Allahu azza ala lahu al-khalq ala lahu al-khalq wal-amr wa lafdh al-alif wal-lam lil-khalq yadull 'ala istighraq ya'ni yadull 'ala 'ala istighraq wal-amr قسمين ينقسم إلى قسمين أمر كوني وأمر أمر كوني وأمر شرعي أمر كوني وأمر شرعي نعم أما الأمر الكوني فهو الذي لا يتخلف عنه شيء فالله عز وجل لو أمر السماء أن تمطر أمطرت والله سبحانه وتعالى لو أمر الأرض أن تمبت أنبتت. ولو أمر الله عز وجل ان يقوم الانسان من مكانه لا قام وهذه اوامر كونية من تصدر من الله عز وجل وامم الاوامر الشرعيه والاوامر الكونيه والحبه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب لانها حاصله قهرا لانها حاصلة حاصله قهرا واضح بارك الله فيكم واضح واضح بارك الله فيكم الحمد لله ثم النوع الثاني وهو ها الكونية هي دالة على على توحيد الربوبيه وهذا ما نحن نسعى اليه في في المتضمن من الايمان بربوبيه الله سبحانه وتعالى وان الامر الثاني هو الاوامر الشرعيه وهو اوامر شرعيه ويدخل فيها اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وغض البصر وغض البصر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الاعمال وهناك من يتخلف عن هذا الامر وفي هذا الأمر وفي هذا الامر اقصد ما هو الاولى هي فيه ثواب وعليه عقاب ثواب لمن قام به وعقاب لمن لمن لم يعمله لمن لم يعمله او لمن لم يبالي به ومن عاند أوامر ومن عاء ومن رفض أوامر الله سبحانه وتعالى فهذا الدليل ألا له الخلق والأمر يصلح في مقامنا هذا أو في بابنا هذا أو في حديثنا هذا أو موضوعنا هذا ألا وهو الإيمان بربويته ويصلح أيضا في الإيمان بأولهية الله سبحانه وتعالى بأولهية الله سبحانه وتعالى ومن أدلة على إيمان بربوية الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل قل لمن في الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات من قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بدهن انكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون فانا تسحرون ويقول العز ولا نسالت من خلق السماوات والارض لينقولن خلقهن العزيز العليم ويقول الله سبحانه وتعالى: "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله" ليقولن الله فان يفكون الى غير ذلك من ادله المباركون على وجود الله على ربوبية الله سبحانه على ربوبيه الله سبحانه وتعالى ومن ذلك اوختم من ذلك الأدلة والادله في هذا الباب ولحبه كثيرة كثيرة جدا منها قول الله عز وجل لموسى إنني, انني انا ربك فخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوى بدأ الله سبحانه معه بتوحيد الرببية ثم انتهى الله عز وجل معه في بتوحيد الوهية اخلع عليك انك بالوادي المقدس طواء اخترتك فاسمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبد الواقع من الصلاة لذكري وهذا توحيد الوهية كذلك ذكر الله عز وجل في, في سورة البقرة في قوة تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا الامر بتوحيد الوهية ربكم الايمان ما بأن ت... بأنكم أنتم أقررتم ان هذا هو ربكم أي أن... أنتم مؤمنين بتوحج ربوبية الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم يقول المؤلم ثم هذا النوع الثاني مما تضمنه مما تضمنه الله خلقه كل شيء حسن. وهذا النوع الثاني وأما النوع الثالث مما تضمنه بارك الله فيكم مما تضمنه لا لا لا الإيمان بالله وهو الإيمان بأولهيته سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة هو المستحق للعبادة يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولى العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العجز الحكيم ويقول عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقول عز ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي وهو العلي الكبير وهذا بارك الله فيكم من أدلة, في من أدلة على ماذا؟ ها على. ولو هي الله سبحانه وتعالى واختم بارك الله فيكم بقوله سبحانه وتعالى في اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما الله بها من سلطان وكذلك قال الله عز الارباب متفرقون خير ام الله الواحد ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم اباؤكم ما انزل الله بها ما الله بها من سلطان واما النوع الرابع مما تضمنه ولاحبه مما تضمنه ريمان بالله هو أليمان بسمه وصفات أليمان بسمعي وصفات تعريفليمان الإس... بسماء الله وصفات هو اثبات هو إثبات ما أثبته الله نفسه هو بات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سننتة ررسورصللى الله عليه وسلم. من الأسماء والصفات على الجه الله ييقبه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل أما من قول غير تحريف فلما يقول الله عز وجل أنه هو السميع أو انا يدهب بسوطتان فلا حد يقول أن يدهب الله عز وجل القدرة ليس مقصد بذلك أن بل أن الله عز وجل يداني كلاهما يمين تليق بجلال الله سبحانه وتعالى ومن قال أن الله عز وجل أيضا لا إله إلا الله أن لله قدم لا أحد يسنف هذا أن الله عز له, آآ له آآ القهر أن الله عز له تمام القهر لا لو الله عز له ذلك لبينه ولكن المقصودة بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى له قدم يليق بجلاله يليق بجلاله وعظم السلطان ولا تعطيل ولا نعطل هذه الصفة ولا نعطل هذه الصفة فنقول عز جل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وإلى غيره من هذه ولا إلى غيره من هذه من, من هذه الصفات ولا تكييف تكييف أن نكييفها فنقول الله الرحمن عن عرش استوى فلا حد يقول كيف استوى الله عز جل قد أحاط بكل شيء علم فلا حد يقول كيف الله قد حاط بكلش نعلمه هذه الكيفيه لا يعلم بها الا حدا امرئ هذه الكيفيه مباركون لا نعلم بها الا حدا امرئ او لا احد علم بها الا حدا الله سبحانه وتعالى رؤيا العين فيقول رايت الله كذا وكذا وكذا واما ان ينقل عن من راه واما ان ينقل عن من راه الله فيكم فلو انا بارك الله فيكم جلست مع اخونا ابو اسحاق واأح بارك الله فيكم دست مع أخونا أبو اسحاق ثم جئتكم بارك الله فيكم من غدا وقلت بارك الله فيكم لقد قابلت أبو اسحاق فوجدته رجل طويل لقامة مربوع للختفين وبدأت أصفه واأح بارك الله فيكم وبديت أصفه واأح بارك الله فيكم فأنا ما أصفه أصف من شيء انا قد رأيته وأنتم بارك الله فيكم تنقلون من من قد وصفته لان أنا رايت الله لان انا رايت اخونا ابسحق لكن الله عز وجل من راى حتى انكيف الله سبحانه وتعالى لم يقول الله عز الرحمن والعرش استوى فلا احد يقول كيف استوى الله على العرش ما نعلم لكن من ايمانا يقيني أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش ثم يقول عز جل ثم يقول ولا تمثيل ولا تمثيل فان نقول يد الله عز وجل كيدي كدي البشر ونقول ساقك ساقي كذا ونقول أن قوة الله عز وجل كقوه فلان بل, بل ان هذه لا يقع هذا لا يقع وهنا نقطه بارك فيكم الفرق بين التمثيل والتشبيه بين التمثيل والتشبيه هل هناك اي حبه فرق بين التمثيل والتشبيه هل هناك اي حبه فرق بين التمثيل والتشبيه اه حبتين نلاحظ كلامها كلامها علم دقيق هنا في الفاظهم هل هناك فرق بين التمثيل والتشبيه هناك فرق ما هو الفرق؟ أخونا رعد فضاء تورط فلما قلنا له ما هو الفرق فلابد أن يأتي لنا أحسن تختلفة نادرة التشبيه في جزء فلما أنا أقول أن الصدقة كالأسد رأيت الصدقة كالأسد فلا يعني بارك الله فيكم أن صدقة رجل هيئته وشكله وحركاته مثل الأسد لا إنما أنا أقصد بشيء منه, بشي منه. <تصفيق> وأرحب بارك الله فيكم وأما التمثيل أن يكون من غالب الأوجه إلا ما يكون أوجه كلها لذلك قد يقول بعض إذا كذلك يوقع عندنا حينما يقولون أن الله عز وجل كريم ما يصفون بصفة كرم إنما يؤولونها انما يؤولونها بارك الله فيكم السبب فيها يكتوينها ما, ما, ما الذي يقولون يقول أننا إذا قلنا أن الله عز الكريم فإننا شبهناه بكرم الناس بكرم المخلوقات ولا يقع الكرم من الإنس والله أعلم عند الجن لكن يتكلم بارك الله فيكم عن الإنس يقع فيهم الكرم نقول هذا قد يكون يدخل من باب الشبيه الشبيه وهو, ال... وهو الكرم لكن هل كرم ابن آدم الإنس ككرم الله عز وجل إذا قلنا نعم فإنه يكون هذا تمثيل ونحن نريد بجالة أيها تشبيه واضح بارك الله فيكم واضح هذه المسألة واضح بارك الله فيكم انتبهتم بارك الله فيكم هذا المسألة أخوانا في سراء الدعوة ما شاء الله الحمد لله طيب ما في إيمان سلفية ما شاء الله ومنذر من سألوا ما شاء الله إنها عمل مختلفة ما شاء الله بارك الله فيكم ثم يقول الله وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير وهو السميع البصير لا لله الله ما تضمنوا بارك الله فيكم ومن ما تضمنوا بارك الله فيكم اسال ومن بارك الله فيكم تضمنوا واستلزموا من ايمانه بالله سبحانه وتعالى ما قد ذكرناه, ما قد ذكرناه قبل قليل في في عدم تحريفي في في التي ناخذ منها, منها التي ناخذ منها بارك الله فيكم صفات الله سبحانه وتعالى ف ناخذ من حيث الله عز وجل ما هو أن ما اثبته لنفسه في كتابه او سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من اجتهد وجاء بشيء جديد لم يده لم يثلف في الكتاب ولا في السنه يرد يرد مثال لذلك بارك الله فيكم اليس اي له حبه معنى الأول أين هو أول ما أوجد الأول فلو جاء إنسان بارك الله فيكم وقال أن الله سبحانه وتعالى هو الأزلي هو الأزلي هل نأخذ بهذا نقول له لنأخذ بهذا لماذا لأن هذا شيء أنت أتيت به أنت أتيت به ولكن نحن نأخذ مما في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي المؤسمة المسألة الثانية كم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هل ورد لا سبحانه اسماء وصفات وصفاته محددة أمنها غير محددة ها وعليكم السلام وحمد الله وبركاته هل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته محددة أمنها غير محددة, غير محددة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تسعوين اسم مئة إلا واحد مئة إلا واحد كيف نجمع بين هذا وبين, هذا وبين قولكم ها. كيف نجمع بين هذا وبين قولكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اللهم أن يسألك بكل اسم منه لك سميت به نفسك أو أنزلت فيه كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك والله بارك الله فيكم وهذا الدليل عن أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة كذلك صفاته جل جلاله وعظيمة سلطانه وكذلك ضمن بارك الله فيكم أن اسم الله سبحانه وتعالى وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ثم يقول, يقول الهل الله واركانه ستة لمن بالله وملائكته وكتبه ولمان بالله وملائكته نعم بالله نعم الايمان بالله وملائك انتهينا بارك الله فيكم من ايماني بالله الايمان بالله ذكر بارك الله فيكم عاده منها ما هو او ما مما ضمنه إيمان بالله 14 امور وجود الله سبحانه وتعالى توحيد الربية وتوحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء وتوحيد الاسماء والصفات وانتهينا بارك الله فيكم من هذا ثم ننتقل يحب الايمان بالملائكه الايمان يحبها بالملائكه الملائكه هم خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله عز وجل قبل خلق الانس وهؤلاء الخلق لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما امرون لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما ويفعلون ما امروا خلقهم الله عز وجل على خلقة حسنا على خلقة حسنا وقد فطر ذلك وقد فطر ذلك في القلوب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وقد اعطاهم الله سبحانه وتعالى من الامكانيات ما لم يعط غيره فالله سبحانه مكنهم على سبيل المثال من ها من التشكل وهذا لا يقع في هذا لا في غيره من المخلوقات الا الجن وان الجن ليس لهم التخلق بالكامل بان لهم بأن بانهم بانهم محدودون في تشكلهم والملايكه خلقوا قبل خلق الإنس خلقوا قبل خلق الانسان منهم من بين الله لنا اسماءهم ومنهم من بين الله عز وجل صفاتهم ومنهم بين الله عز وجل لان الله صفاتهم اسماءهم قدراتهم وهذا ناخذ به نشط بعد قليل وضيوفهم احسنت بارك الله فيك. ونمر على هذا ان شاء بعد قليل في هذا نبحث ان شاء الله تعالى الايمان بالملائكه يتضمن كذلك من نحبه اربعه امور الايمان أربعة أمور ما هو الأربعة الأمور بارك الله فيكم الأمر الأول من أربعة الأمور على أنهم موجودون على أنهم موجودون فهناك قول ممن قال أن الملائكة غير موجودين إنما هي طاقة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن أطاعهم وقادر طاقة خيرية وهذا لا يقع وهذا لا يقع لبن أنهم موجودين محسوسين بينهم موجودين محسوسين وقد يظهرون للناس عامة وقد يظهرون وقد يظهرون للناس عامة وفي هذا أيها مبحث إن, إن شاء الله تعالى إن تمكنت أن أقدم لكم كهذية إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم أو في نهاية درسة الوصول الثلاثة هو كتيما قد كتبته قبل قربة أربع سنوات وقد أسميته رسالة وقد أسميته بارك الله فيكم أنيسة المؤمنين في ملائكة في ملائكة رب العالمين أنيس المؤمنين في ملائكة رب العالمين نرجع يا أحبة الإيمان بالملائكة ضمن أربعة أمور الأمر الأول هو الإيمان بوجودهم الإيمان بوجودهم الأمر الثاني الإيمان بما علمنا منهم من أسماء كجبريلا وميكائلا وإسرافيل إلى غير ذلك إلى غير ذلك من أسماء وأما رقيبنا عتيد هم صفات وأما مالك فقد ورد من أحاديث ضعيفة مالك ورضوان وغير ذلك من أسماء إن شاء الله تعالى سأقوم بها الرسالة التي سأقدمها إن شاء الله تعالى لكم ستجدون إن شاء الله تعالى منه ما هو مفيد إن شاء الله تعالى مالك الموت هذه صفة وإن ورد في بعض الأحاديث وإن كان في انقطاع إن النساء السلام قال مالك الموت عليه السلام ولكن هذا يعتبر من بابي من باب الصفة وهذا النوع ما ما ما ما تضمنه الى بوجودهم والايمان بما علمنا من اسماءهم الأمر ايما الامر الثالث الامر الثالث هو الايمان بما علمنا من صفاتهم كجبريل عليه السلام كجبريل عليه السلام طيب دقيقه بارك الله فيكم انا قلت قبل قليل رضوان إنما هو ورد في أحد الضعيفة لم أقل مالك وإن قلت مالك فهو سقط لسان بارك الله فيكم إنما هو سقط لسان وقلت رضوان إنما ورد في أحد الضعيفة فيه ضعف لكن أما مالك هذا بنسك تاب الله عز وجل طيب و... وكذلك خازن النار هذه الصفة خازن النار هذه الصفة بارك الله فيك يا أخونا صدق تزاك الله خير الأمر الثالث بارك الله فيكم الإمام بما علمنا من سفاتهم كسفة جبريل عليه السلام كشفه جبريل عليه السلام انا له ها ما فيكم ان جبريل له 600 جناح 600 جناح وانه قد فرد جناحيه وقيل الجناح وقيل اجنحته كلها فسد الافق والصحيح انه فرد جناحه فسدد افق وقال ابن عباس فخرج منه تهاويل اللؤلؤ التهاويل والدرر و... و... من جناحي من جناحي من جناحي السلام وانه قلب بجنب من جناحه تسعة تسعه القرى وهو قوم لوط وان نقول انه قلب انهم اشتلهم من أرضهم بطرف من جناحهم كم عدد القرى خلاف العلماء من قال انه متسع ومن قال 12 قريه إلى غير ذلك واختلف أيضا في عديدهم من قالوا من علماء أنه 700 ألف وقالوا من علماء سبعين ألف من علماء خمسين وقالوا منهم أكثر من ذلك وقال بعضهم غيرا وهذا كله بارك الله فيكم وهذا بارك الله فيكم كله يقع من باب الإسرائيليات بارك الله فيكم أما, أما جبريله وستمائة جنة هذه الأمر الثاني بارك الله فيكم يعلمنا من صفاتهم ولا ما يبارك الله فيكم من صفاتهم من صفات الملائكه الى 3 و4 مما تذكر الان صفات جبريل وحاملات العرش ومنكر ونكير ومنكر ونكير هذا الذي انا اعرفه الان وقد يكون غاب عن ذهني 1 و2 أو, او ما شابه ذلك لا الله. مما تضمنه أيضا بارك الله فيكم الـ الـ الإيمان بالملائكة الأمر الرابع وهو الأخير في هذا الباب وهو باب الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا, من بما علمنا من أعمالهم فجبريل هو الأمين على وحي الله سبحانه هو الأمين على وحي الله سبحانه وتعالى وميكايل هو الموكل بالقطر ومسرافيل هو الموكل هو الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعه وهو موكله بالنفخ عند قيام الساعه وغيرهم وغيرهم من الملائكه وغيرهم من الملائكه وهذا بارك الله فيكم الامر الثاني وهو الايمان بالله وملائكته الأمر الثالث وهو الايمان بكتبه كتبه بارك الله فيكم وجمعه جمع كتاب هو جمع كتاب وايضا تضمن بارك الله فيكم الايمان بالكتب اربعه امور قبلنا البركه نقف ثواني بارك الله فيكم ونقول من منكم يقيد بارك الله فيكم من منكم بارك الله فيكم من قليل من من كانوا في التكست في الظاهر هل تقيدون بارك الله فيكم بكتبكم او لديكم القريبه اتمنى بارك الله فيكم ذلك وقد نبهت بارك الله الفرق بين الفرق بارك الله فيكم بين المحاضرة والدرس انا محاضرة لست ملزم أن, أن تقيد بكل ما هو موجود ولست ملزم ان تفهم بكل ما كان موجود وإن كان هذا, وإن كان هذا مهم أساسا ولكن في الدرس لا بد من التقيد والمراجعة والبحث وهذا أمر لا يتسهل به أنه مباركونا صلى الله ينفع بكم الإسلام ومسلمين الأمر الأول من إيمان بالكتب تضمن أربعة أمور بارك الله فيكم أجمعين وبيض الله وجوهكم الأمر الأول بارك الله فيكم الإيمان بالكتب الإيمان بأن نزولها من عند الله حق أننا نؤمن أن هذه الكتب قد نزلت من عند الله سبحانه وتعالى مالح بارك الله فيكم هذا الإيمان أول الإيمان الثاني الإيمان بما علمنا من أسمعه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبر وغير ذلك من الكتب الثالث الإيمان بتصديق اخبارها أو نقول تصديق اخبارها. سواء كان هذا من القرآن الكريم أو مما لم يحرف في التوراة والإنجيل والزبوع وهذا, وهذا مما تضمنه الإيمان بالكتب الرابع مما تضمنه أيضا إيمان بالكتب وهو العمل بما لم ينسخ منها العمل بما لم ينسخ منها فكل عمل قد ورد في هذا الكتاب فإذا ما نحن مطالبون بالعمل, بالعمل بها إلا إذا كان منسوخ فقد يقول القائل طيب المنسوخ هنا نوعان أو نوعا واحد لا نوعان نسح كلي كالتورات والإنجيل والزبور ونسخ جزئي كنسخ بعض الآيات ببعضها كنسخ بعض الآيات ببعضها واضح بارك الله فيكم واضح النوعين هذا النسخ مما ما لم ينسخ منها أي نسخ نوعين كلي وجزئي كالتوراة والزبور والانجيل هذا كلها منسوخة وجزئي أين يكون جزء من القرآن قد نسخ واضح بارك الله فيكم الحمد لله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الرسل أيها هنا حبه جمع رسول وقد تكلمت من قبل معكم حول الفرق بين النبي وبين الرسول أول من رسله الله عز الزل من هو من هو أول من رسله الله سبحانه وتعالى ها. أول من رسله الله سبحانه وتعالى نوح أحسنتم بارك الله فيكم نوح أخواننا في سراية دعوة أرى الكتاب عندكم قليل وضعيفة نوح طيب وآخر من أرسله الله سبحانه وتعالى وآخر من أرسله الله سبحانه وتعالى ها. محمد صلى الله عليه وسلم بيض الله طيب هنا وقفة بسيطة أيها الأحبة وإن كانوا يسمونه هذه بارك الله فيكم من باب الأسطرات هناك بارك الله فيكم أن الملائكة على أنواع من هذه أنواع نبي ورسول ومكلة نبي ورسول مكلم أما نبي ورسول هو الذي يتقسم منه الأنبياء جميعا لكن المكلم هل كل أنبياء مكلمون هل كل أنبياء مكلمون ها معيكم السلام وبركاته هل كل أنبياء مكلمون ها هيكلمهم الله سبحانه وتعالى لا مكلمون بالميم ها ليس كلهم أحسنتم بارك الله فيكم طيب من ورد بارك الله فيكم أنهم كلموا الله سبحانه وتعالى أو كم عددهم كم عددهم طيب موسى عيسى ورد عيسى ورد أنا أعرف أنه موسى طيب الذين كلموا الله سبحانه وتعالى ثلاثة الذين كلم الله سبحانه وتعالى ثلاثه من لا ليس نوح ادم عليه السلام ولذلك في البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ا نوحا مكلا نبي مك... نبيا انا رسول فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مكلا نبي مكلا واضح بارك الله فيكم الثانية الثاني، موسى عليه السلام الثاني موسى عليه السلام وهذا واضح بارك الله فيكم في آليتها كريمة الثالث محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لما توقف, لما توقف جبريل عند سجرة منتهى وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم المسيرة في سجرة منتهى كلم الله سبحانه وهذا مسألة خلافية بين العلماء ويقول ابن عباس رحمه الله تعالى رحمة ناسعة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كلم ربه تكليما كلم ربه تكليما وكذلك بارك الله فيكم قد ورد قد ورد ذلك بارك الله فيكم في البخارين من حديث عائشة رضي الله عنه أرضاه لما لقى الله عز وجل وأما إبراهيم عليه السلام خلاف بين العلماء, خلاف العلماء. وذلك قالوا إن كان قد كلمه إن كان قد كلمه هو من باب احياء الموتى ربي كيف لما لما سال ربه كيف يحيي الموتى وهذا خلافا بين علماء فيه وان كان قد وقع الكلام من هذا فمن هذا الجانب اي نعم اي نعم اخوي سبحان هناك العلماء قالوا هو من باب الوحي ام من باب او من باب المباشره أو مما بالمباشرة وأنا لا أتكلم هنا أرجح إنما أذكر الخلاف والراجح من العلماء ثلاثة منهم آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم طيب نكمل بارك الله فيكم وأخرهم هم محمد صلى الله عليه وسلم أما الإيمان بالرسل فكذلك أيها الحبة تضمن أربعة أمور تضمن أيها الحبة الإيمان بالرسل أربعة أمور وأنا أضح بارك الله فيكم الأمر الأول هو الايمان برسالاته عموما الايمان برسالاتهم عموما بانها حق من عند الله سبحانه وتعالى فكل من ورد إلينا من الكتاب او السنه انه كان نبيا ورسولا نؤمن به سواء عرفنا من هو سواء نؤمن به أنه هو صاحب رسالته صاحب رساله حق الثاني او مما ضمن الايمان بالملائكه ضمن الايمان بالملائكه ولاحبه أن الإيمان بما علمنا من أسمائهم من أسمائهم فورد لنا في السنة في القرآن 25, 25 نبي من أسمائهم وهناك غيرهم لم نعرفهم هناك غيرهم لم نعرفهم بارك الله فيكم ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ونحن نؤمن من منعرفنا أسمائهم ونؤمن عموما بأن هناك أنبياء لم نعرف أسمائهم لم نعرف أسمائهم الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم تصديق ما صح عنهم من أخبارهم فإن ورد لنا بارك الله فيكم من, أس... من أسمائهم أو صفاتهم أو من اخبارهم من نبينا صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم نقبل به فقد ورد لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى خبر زكريا عليه السلام نقبل به وخبر عيسى وموسى ويوسف ويعقوب وابراهيم هذو كلهن من به بارك الله فيكم وهذا من ادله من القران وكذلك من السنه وادريس احسن تبارك الله بك وهذا انا اضرب بارك الله فيكم من بابي من بابي من باب المثال من باب الحصى هذا الايمان بما علمنا من اسمائهم ان مرثاه تصديق ما صح العمل بالشريعه من ارسل الينا منهم العمل بشريعه من ارسل الينا منهم واضح بارك الله هذه من ارسل الينا من انبياء من ارسل الينا بارك الله فيكم من الانبياء ها. من ارسل من الانبياء محمد فنحن من صلى الله عليه وسلم فنحن نعمل بشريعه هذا النبي هذا النبي قد يقول قال لماذا نعمل بشريعه من كان قبله على سبيل المثال ك بني كالصوم الصوم, الصوم عن الكلام ما ما شابه ذلك فنحن ليس مطالبين بها انما نحن مطالبين بان نعبد بما شر بارك الله فيكم استرقنا من هذا مشان ان محمد ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتسديقه فيما اخبر واستنابه ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الا وان يعبد الله الا وان لا الله الا بما شرع وهذه اربعه وهذه اربعه امور في ها في ان نؤمن بالرسل, بالرسل الايمان بالرسل الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر اليوم الاخر يقول احبه يدخل يكون في اليوم الاخر هو يوم القيامة سمي بهذا الاسم سمي يوم القيامة سمي اليوم الاخر بهذا الاسم أنه لا يوم بعده لا يوم بعده وسمي اليوم آه. وسمي يوم القيامه لان الناس يقومون بين يدي الله عز وجل وقد ورد في أسماء يوم القيامة وصفاته اسماء كثر وقد ورد في أسماء اليوم القيامة وصفاته اسماء وصفات كثر السلام ورحمه وبركاته يا ابو وليد ومن اسمها القارعه والصاخه والطامه ومن صفاتها يوم الزلزله والتقاب ويوم الدين وغيرها من ذلك الاسماء يهن والصفات وصفات ويوم واليوم الاخر هو يوم القيامة الذي يبعث فيه الذي الذي يبعث للناس فيه الحساب والجزاء والايمان بيوم القيامة والإيمان الماء الحب الذي هو بيوم القيامة ستضمن ثلاثة أمور بارك الله البارك الله فيكم تضمن إذن عندنا الإيمان بالله 큰 Practice ومرأيكته وكتبه ورسله كل واحد من هذه هذين تضمنت أربعة أمور لكن في الإيمان باليوم آخ담borg تضمن ثلاثة أمور الإيمان بالبعث الإيمان باليوم الآخре تضمن ثلاثة الإيمان بالبعث ويقول عز جل كما بدأنا أول خلق نعيده وعد علينا حقا إنا إن ع... إن كنا فاعلين ويقول الله عز جل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا ويقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن... وأنكم إلينا لا ترجعون وهذا الإيمان بالبعث الإيمان الثاني الإيمان بالحساب يقول الله سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم ويقولون أبوه ويقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشرة ومن جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ إلا مثله وهم لا يظلمون يقول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلة موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفة موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يععم مثقال ذرة شرا يره يقول الله سبحانه وتعالى على أغسنة الناس يوم القيامة ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة كبيرة إلا أحصاها وجدوا معامل وحاضرة ولا يظلم ربك أحدا وهذا مما تضمنه للحبة الإيمان باليوم الآخر الإيمان أول ما هو الإيمان بالبعث الإيمان الثاني ما هو الإيمان بالحساب الإيمان بالحساب والناس ينباركون في يوم الحساب أربعة أنواع أربعة النوع الأول هم الكفار فهم من عرسات يوم القيامة إلى النار يقذفون وأما في الحساب فهم ثلاثة وأما في الحساب فهم ثلاثة أولهم جعينا الله وإياكم منهم والدين ومن حبناهم وفي الله ونار سندخلون الجنة بلحساب ونعذب لا يحاسبون ولا يعذبون أسأل الله سبحانه وتعالى جعينا وإياكم والدين منهم نوع ثاني هم من كان فيهم معصية ولكن غلب طاعتهم معصيتهم فالله سبحانه وتعالى يعرفه بذنوبه يومئذ يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه, رواه ابن عمر الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كفنه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب, كذا؟ أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرر بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سرت عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم فيعطى كتابه حسناته فيعطى كتابه فيعطى كتابه حسناته وهذا أيها المباركون وهذا أيها المباركون إذا رحمه الله سبحانه وتعالى وأما الثالث فإنه معذب في النار على قدر ذنوبه ثم يخرج ثم يخرج من النار ويدخل الجنة وأما من حاسبه الله علي من حاسبه الله فقد هلك واما المؤمن فانه يعرض عليه فانه يعرض عليه اعمال له عرضه وعليكم السلام وهذا ايهن احبه هو مما تضمنه من الايمان بما بالبعث والايمان بالحساب الايمان, تضمن الإيمان مما تضمن ايضا الايمان بالبعث هو الايمان بالجنه والنار الايمان بالجنه والنار والجنه والنار ايهما احبه هما الان وقد خلقهم الله عز وجل والله الذي له, له أن أنهارها تجري وأن فيها حي وأن حورها فيها وأقصد الحور الذي لم الله عز وجل في الدنيا وأنها تبقى أبدية ولا تفنى وأنها تبقى أبدية ولا تفنى يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا أمنوا الصالحات أولئك هم خير البلية جزاءهم عند ربهم جنات تجري من, تجري جنات عدن تجري من تحتها نهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم عنه ذلك لمن خشي ربه يقول تعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة, من قرة الأعين جزاءهم بما كانوا يعملون أما الدليل على أنهم خلقتان أن يوم القيامة إذا تشفع الناس إلى أبيهم آدم فيقولوا أبيهم آدم وما أخرجكم من الجنة إلا أنا وما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبوكم إلا خطيئة, إلا خطيئة أبيكم وارح بارك الله فيكم هذا الجنة وأما وأما بارك الله فيكم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد لما صعد لما عرج به لما عرج به في السماء السابعه راى الجنه رائعين وراى الجنه في المنام وراى الجنة في استيقاظه وذلك في وذلك في صلاه الكسوف لما تقدم المسلم وقد, وقد مد كفه لياخذ شيئا منها وهي موجوده الان وكذلك النار وقد ورد حديث أن النار سألت ربها وقالت أن بعضها يأكل بعض فإذن الله أن يكون لها في العام نفسين فشد ما تجدون من حر هو من فيحها الحديث و و ويلتحق أيضا كذلك أيها الحبة الإيمان باليوم الآخر كل ما يحدث أيها الحبة فيما بعد الموت من صعود الروح الى السماء ومن الابواب ابواب السماء لها ان كانت مؤمنة ومن طيب ريحها ومن رجوع الى الانسان والبرزخ والنعيم الذي فيه اي في القبر او ان كان من نساء الله سلام من الفجار او الكفار كما في حديث البراء بن عازب فانها منذ يموت الانسان تخرج من رايحة النثنة فيحملها الملائكة معهم كفنا من كفنا النار ويرفعونها بها إلى السماء فتغلق عنهم السماء فاتى وقرن وسن لا تفتح لهم ابواب السماء ثم ترمى بروحه إلى جسده الى جسده جسده وهذا بارك الله فيكم ثم يعذب في قبره وقد ورد ذلك بارك الله فيكم طيب وهذا ايها احبه الايمان بالايمان بارك الله فيكم بال باليوم ان اخر الايمان وبارك باليوم الاخر واما الايمان بالقدر خيره وشرره وهذا الركن الاخير من من وهذا ركن من, من اركاني من اركان ايمان بالله من ايمان بالله هنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره أن يعلم الإنسان أن ما قدره الله سبحانه وتعالى حاصل لا شك فيه ولا ريب لا شك فيه ولا ريب وأن الله سبحانه وتعالى قد علم بحصول ووقوع هذا الشيء علما أبديا وأزليا أبديا وأزليا ولمن يحب قدر يضمن أربعة أمور ضمن اربعه اذا عندنا ونحب بالله كل ركن من ضمن اربعه امور ما عدا باليوم الاخر ما عدا نعم باليوم الاخر واضح الله فيكم والادله على وجود الله سبحانه وتعالى اربعه ادله بالقدر يحبه ضمن اربعه أمور. الامر الاول الله سبحانه وتعالى علم بكل شيء جمله وتفصيلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك, كتاب إن في, ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقد أحاط بكل بكل شيء علما وأن وقوع النوع الاول ذكرت بارك الله فيكم هو الايمان بان الله قد علم كل شيء جمله وتفصيلا جمله وتفصيلة الأمر الثاني الايمان بان الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الايمان بان الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وشاءه وكتبه في اللوح المحفوظ والدليل على ذلك قول تعالى ألم, الم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والارض إن ذلك،, إن،, ان ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير ان ذلك على الله يسير قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقدر خلائق قبل أن يخلق قبل ان يخلق السماء, السماء بخمسين ألف، بخمسين ألف سنة الارض وهذا هو الأمر النوع الثاني مما تضمنه الايمان بقدره الامر الاول ما هو المهوى. الايمان بان الله علم بكل شيء جمله وتفصيلا الامر الثاني ان الله سبحانه قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ الامر الثالث أن الايمان بجميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئه الله سبحانه وتعالى وسواء كانت هذه كانت بذواتها ام صفاتها ام افعالها يقول سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار يقول سبحانه ويفعل الله ما يشاء ويقول الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء ويقول سبحانه وتعالى فيما تعلق في فعل المخلوقين يقول سبحانه ولو شاء الله لصلطهم عليكم فلقاتلكم وقال الله سبحانه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون هذا الأمر الثالث مما تضمنه أيها الأحبة الإيمان بالقدر الأمر الرابع مما تضمنه أيها الأحبة الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة بدواتها وصفاتها لا ما في شيء ما في شكال أخوي بس حق ما في شكال أمكمل الايمان بأن جميع الكائنات مخلوقه بذواتها وصفاتها وحركاتها قال الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل الامر الاول نعيد بارك الله فيكم اؤكد حتى ما حتى ما يتفلت احد او يضع من منه جانب الامر الاول الايمان بان الله عالم بكل شيء جمله وتفصيلا الامر الثاني ها. الإيمان بأن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ الأمر الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث ها. أن جميع الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى سواء كانت مخلوقة منها ذواتها أو صفاتها او حركاتها وقال سبحان الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو على كل شيء وكيل وقال سبحان الله وخلق كل شيء فقدره تقدير فقدره تقدير اخويا بونص وابونص السلفه كتاباتك لعل المانع خير وقال الله نعم وخلق كل شيء فقدره تقدير نعم هذا اللي احبه هذا اللي احبه بالله سبحانه وتعالى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا يحب أركان اركان الايمان هذا اللي احبه وهو سته وقد مرنا يا احب عليها باكمالها واركانه سته ايمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وق... وقدره خيره والقدر خيره وشره بارك الله فيكم حياتك الله ختم وحبت الله وقرام السلام وحبت الله وبركاته بعد ذلك ناخذ نرجع ختم بارك الله فيكم لا يلها لله نعم يقول يقول, يقول المؤلف رحمه وتعالى واركانه 6 أن تؤمن بالله وملأكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره خيره وشره كله من الله والدليل قوله تعالى الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على الأدلة على أركان ستة هذه هي موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل ولكن, أردنا أنا ولكن المؤلف أراد أن يذكر ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى تعالى ودين قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرء من امن بالله ولكن البرء من امن بالله وباليوم واليوم الاخر والملايكه والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله اختنا واخونا مسلم بي واختنا ام خليل واختنا لا اله الا الله ام اسحاق السلفيه حياكم الله جميعا بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحياة الله أخبرنانا ومسعد طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان وتعريف الإحسان أيها المباركون ها هو ضد الإساءة الإحسان هو ضد الإساءة وهو أن يبدو الإنسان المعروف ويكف الأذى وهو أن يبدو الإنسان المعروف ويكف الأذى وعليكم السلام وحمد الله وبركاته حبيبة. واضح بارك الله فيكم ان يبدل الإنسان معروف ويكف الأذى وفي الأحسان هنا عموما ويدخل فيها الأحسان ها. احسان الجاه وأحسان القول وأحسان الفعل وأحسان العبادة وأحسان الخلق, الخلق. إلى غير ذلك والله بارك الله جميع اوجه هذا الباب أن يكون اكون محسنا في ماله في في جاهه بعلمه كذلك ان اكون محسن الناس ببدنه أن اكون محسن الناس بخلقه ان اكون محسن الناس بنصيحه وارشاد الى غير ذلك ثم قال ركن واحد أي اراد المؤلف رحمه الله ان يبين ان ان يقوم على واحد ان يقوم على ركن واحد وهذا الركن وهو هذا الركن ما هو أن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه فانه يراك انت تعبد الله كانك تراه تكن تراه فانه يراك هذا الركن الصغير في كلمات قليله في كلماتي لكنه له حبه في معناها عظيمه في معناها وهذا الركن يتكون ينحب من الشقين وهذين الشقين لا ينفصنان وهذين الشقين لا ينفصنان الشق الأول هو أن تعبد الله كأنك ترى وهذا الشق الأول الشق الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك, فإنه يراك الفرق بينهم العظيم بين الركن الأول والرباع الثاني ان تعبد الله كأنك ترى هذا من أحبه يدل على عبادة الطلب عبادة الشوق عبادة المحبة ان تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك ترى الذي خلقك ورزقك وأمدك وأنعم عليك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى أمام أب أب أب نصب عينيك وهاء وتسموهounding من أحبه الطلب عبادة الشوق فالإنسان لما يقف بين الله سبحانه وتعالى تمثل أنه, أن الله أنه قدر الله سبحانه وتعالى بين عينه تجده يحسن عبادة واضح بارك الله فيكم إنسان أخرج شيئا من صدقته شيئا من ماله يريد به ذلك يريد به ذلك, يريد به ذلك يريد الله عز وجل وهذا ما حمله على ذلك إلا الشو هو أن تعبد الله كأنك تراه واضح بارك الله فيكم الثاني الشق الثاني هو أن فإن لم تكن تراه فإنه يراك وذلك في غيبك وهذه لا يحب على الهرب والخوف من الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان إذا كان فإن الإنسان يحب إذا كان لوحده دعته نفسه دعته إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى ولكنه يأبى ويأب قلبه الملي بالإيمان لماذا؟ لأنه عبادته لله ليس قائمة على أنه يرع الزل لأنها قائمة على أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه هو المطلع عليه وذلك أيها الحبة لو ضربنا مثال في واقعنا لو ضربنا أيها الحبة مثال في واقعنا لو أنك بارك الله فيك أحسنت تنظيف بيتك وغرفتك وهيئتك لماذا؟ لأ أو لأن أمك أو أبيك او شيخك يطلع يراك وأنت تراه أنه يرى مما أن تقوم به من تجميل وتحسين وهذا عبادة الحب والله بارك الله فيكم ولله المثال العلى الثانية أن انسان يخلو بنفسه وأراد أن يعصي شيخه او والديه أو من كانوا عنه حق فإن الذي يمنعه ما هو رؤيه رؤيه منه مكلف عليه فلو اقمت عليك الكاميرات او اللواقط لما خلفت امري لما خلفت امري لكن منذ أن أزيلها يمكنك أن تعصيني والعبد إذا اراد ان يعصي الله عز وجل واستشعر أن الله مطلع عليه لكان ذلك اقوى سبب في ذلك اقوى سبب في بعده عن معصيه أقوى سببا في ذلك في بعده عن المعصية لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وعبادة الرحمن غاية حبه وهذا, وهذا ما هو هذا الشق الأول يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هم ركنان وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هم رقنان وهذان أمران لا ينفصلان وهذان أمران والحبة لا ينفصلان ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدل على الإحسان فقال وديله وقوه تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, محسنون وقوله تعالى ومن يسلم, ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وقول تعالى الذي يراك حين, تقل... الذي يراك حين تقوم ويتقلبك في الساجدين وقوله تعالى وما تكون في شأن امثل منهم من القران ولا تعملون من عمل الا عليكم الا كنا عليكم شهودا في صوت بارك الله فيكم السلام عليكم اللهم الحمد لله لا لا ننصت رجعي الحمد لله آه, يقول ثم اسدل رحمه الله تعالى بالآيات وهو قوله تعالى إن الله مع الذين يتقون والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يسلم وومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقه وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك كيف الساجدين وقوله تعالى وما تكون في شيء منه مظلو منه من القران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. انت المؤلف الان رحمه من ذكري المراتب الثلاث المراتب الثلاث من من مراتب الدين واختتم الأصل الثاني واختتم بدليل بحديث من عمر خطاب رضي الله عنه وارضاه عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو حديث جبريل في بعض الاسان في بعض النسخ اللي نحبه مكتوب حديث جبرائيل من عندهم النسخه هذه بارك الله بعض بعد بعد النسخ اللي صارت هذا عندهم حديث جبرائيل من منكم عنده هذه النسخة الذي بين يديه كتاب حديث جبريل هكذا من منكم عنده هذه النسخة هذه النسخة ضعيفة والصحيح حديث جبريل وليس جبريل حديث جبريل وليس جبريل ونالح بارك الله فيكم ودليل ذلك, دليل ذلك بارك الله فيكم أن في آخر حديث يقول الرسول هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم واضح بارك الله فيكم ليس عندي كتاب ولا شيء عنده نعم انا اتكلم بارك الله فيكم عن المتن انا بارك الله بين يدي الله يقول حديث جبريل المشهور عليه السلام حديث المشهور عليه السلام عن عمر بن الخطاب رضى عنه ارضاه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل اذ علينا رجل واضح بارك الله لا ليس من اربع نواويه انما هو متن الاصوله الثلاثه متن الاصوله الثلاثه اذ دخل علينا رجل بقوله عمر عن عرضها رجل فانه هذا يدل على أن عمر يدل على أن عمر لا يعرفه ثم قال ثم عمر لما قال رجل بدأ عمر ذنعه أرضاه يصفه بدأ عمر ذنعه أرضاه يصفه فقال عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد بياض الثياب. وهل أيها الأحبة المسافر يكون ثيابه نظيفة المسافر أيها هل يكون ثيابه نظيفة بارك الله فيكم أم يكون أنها متسخة من أثر السفر؟ ممتسخة أشعة أغبر في حديث آخر واضح بارك الله فيكم؟ واضح؟ تكون متسخة بقوله شديد بيار الثياب شديد سواد الشعر هل يدل بارك الله فيكم؟ هل المسافر؟ طبعاً هل يحبه قديماً؟ هل المسافر بارك الله فيكم؟ يكون شعره أسودا جميلا أم أنه أشعث أشعث شعره أغبرا ثوبه يكون أشعث صحة الله ومع ذلك يقول إذ دخل علينا رجل أنا ما نعرفه أو أن, أو أن عمر لا يعرفه يقول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ثم قال بعد ذلك لا يرى عليها ثرة السفر لذلك لما جاءت هذه الجملة هو تحقيق وتبيين وتوضيح فيما بيّنه سابقا لما وصف الشعر وصف الثوب لم يكن جملة عمر رضي الله عن عمر وارضاه جاءت هكذا ليس لها معنى إنما ذكرها تأكيدا فيما مضى والله بارك الله فيكم لا يرى عليها ثرة السفر ولا يعرفه مننا أحد ولا يعرفونه أحد يعني حتى كل من كان في المجلس لا يعرفون من هذا. من هو هذا الرجل يقول حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى جلس يعني دخل المجلس ولم يجلس في طرف المجلس إنما جاءوا أقبلوا على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يقول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعني جعل الركبتيين تتلامس ركبتي هذا الرجل تتلامس ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ما ضح بارك الله فيكم أي ركبة النبي السل ركبتي هذا الرجل تلتمس بركبتي هذا الرجل من مقابله أمامه ما بارك الله فيكم وبذكره صفة الركبتيين هنا لا يقع ولا يتحققوا إلا صفة الجلوس المعروفة في الصلاة وذلك قالوا بعلماء وهذه جلسة طالب العلم وهذه جلسة طالب العلم بين يدي شيخه بين يدي شيخه واضح بارك الله فيكم واضح هنا بارك الله فيكم طبعا أنا تأمدت أن أبدأ أعلق على هذا الحديث وإلا أكشف وقالوا هذا حديث بسبب الله سلام محمد لكن نقف على هذه نقف على هذه ما وصلنا أخوي بنوفل. ابو نوفل ابو نوفل بارأ بيض الله وجهك وتذكر أخيرا عن التنبيه السريع ما وصلناه سأنبع عليه إن شاء الله تعالى ثم يقول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخديه أي وضع ذلك الرجل كفيه ليس على فخذ النبي السلام إنما على فخده هو هكذا أخوي ابو نوفل لغة أو لا على فخده كلمة هو في الأخير لا تصح لا لا. كفئة ضمير, م... ضمير متصل ضمير منفصل في نهاية الجملة لا يقع وكذلك ضمير منفصل جاء, م... جاء بعده ضمير متصل يقع هكذا أخونا أبو نوفل طيب أحب معدرة أبو نوفل هو أخونا وحبيبنا عندها جزال أخير درس في النحو إلا مخطئ نتعلم منه بارك الله فيكم المتن لكم على اللوحه اها جزاكم الله خير اختنا مها وفيكم ربي يبارك طيب اخونا زهم الخير ال ال ال الهن الله مها الدرس لام اختنا مها الدرس في غرفه سراي الدعوه قد وضعت المتن في ال... قد وضعت في الشات زهم الله كل خير تقول ولا يعرفه من أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هو وليس على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن اسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا ركن أول ركن ثاني وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصم رمضان وتحج البيت إن سطعت إليه سبيلا قال صدقت يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه هذا أمر عجب ويجاب تأتي الإنسان وتسأله سؤال فما أن تنتهي من السؤال حتى, حتى, حتى يقول لك صدقت هذا أمر عجيب فعالزا أن الإنسان حينما يسأل, إنما يسأل عن أمر قد جهله قد جهله وقد يكون أيضا من باب الاختبار ولكن ليس هنا واضحا أنه من باب الاختبار يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال, قال أخبرني عن إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني يلا غير الصفحة بارك الله فيك <تصفيق> غير الصفحة أختنا مهادة غير الصفحة بارك الله فيك <تصفيق> طيب إلا أنت غير الصفحة أنا ساقر المثل الذي بين يدي يقول نعم فإنه يراك قال صدقت قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل بأعلم من السائل هذه الجملة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هو يعرف من هو السائل وذلك سلم يقول أنا لست أعلم منك بهذه المسألة مسألة متى قيام الساعة فقال أخبرني عن أماراتها أي علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها أحسنت بارك الله فيك, فيك. أن تلد الأمة. لدي... الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي طاولونا في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا قال يا عمر أدونا من السائل وقلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم يعلمكم أمر دينكم. ثم يقول الملف رحمه الله تعالى الفصل الثالث معرفه نبيكم عليه الصلاه والسلام هذا ان شاء الله تعالى سنتطرق اليه بمشيئه سبحانه وتعالى في درسنا القادم يوم السبت بمشيئه الله سبحانه وتعالى مشيئه الله تعالى. طيب اسال الله سبحانه وتعالى ان يف بكم السلام مسلمين وجزاكم عني وان نسامي كل خير